يا ما صدقتها الأيام وبقت سايب لها قلبي وتريني فعلا محتاجة فوق راجع وبكل شوق سامحني يا ربي فحيرة من زمان تعبا ونفسرتح بقى خدتني سكت multimodierny rigger dwarf Hva enne kler mell خدتني سكاك كتير فيها الحياة متزوقة لقيت الدنيا دي كتابة فعلا ما تسويش وديني رجعت وانا قلبي مشتق للوقات